الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه يقدم لكم لها هذه لها لكم ال... الحمد لكم الأمان لله هذه رب ل ع ا ل م ي ن والصلاة و ا ل س ل ا م ع ل ى رسول الله ل ا أ م ي ن وعلى ل آ ه و أ ص ح ا ب ه أجمعين ا ل م س ت م ع و وأتناول اليوم عنوانا من العناوين ن برنامجكم من الكرام إشارات الغريبة أحييكم عبر بعض الناس ف يتسابق مضمار الحياة ويعي ما يعمل وبالتالي يقول لك ا ل ح ا ج ة دي جربتها وما نفعت معي أو ا ل ح ا جربتها ة دي ج ونجيت كويسه وصار مثلا يتداول بين الناس يقولون ا س أ ل مجرب ولا ت س أ ل طبيب ويعنون بذلك أ ن صاحب ا ل ت ج ر ب ة ا ل ث ر ا ل ذ يعرف ي ت ا الحياة م مع ل بوعي ع ي من خلال تجربته ومن خلال المتماثلات ما يصلح وما لا يصلح وليس بالضروري ان ل ر ة تكون ف ا ش ل ة وليس بالضروري أ ن نعمم التجارب ولكن بالضروري أ ن نستفيد من التجارب بقدر واليوم أ و د أ ن أ ن ق ل ك م في برنامج إ ش ا ر ا ت د ع و ة ل ل ت ج ر ب ة نريد أ ن نجرب ماذا نريد أ ن نجرب ولو م ر ة ا ل إ ح س ا س ب م ع ي ة الله سبحانه وتعالى نريد أ ن نجرب أ ن الله معنا موسى عليه السلام انظروا إ ل ى هذه ا ل ت ج ر ب ة ا ل ث ر ة و ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء ذكرت في ا ل ق ر آ ن ليستفاد منها فقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم ع ب ر ة ل أ و ل ي الالباب ما كان حديثا يفترى نحن نقص عليك أ ح س ن القصص بما أ و ح ي ن ا إ ل ي ك موسى عليه السلام أ و ل ما ب د أ ت معالم ا ل ن ب و ة ل ي أ ت ي ه الوحي موسى عليه السلام ر أ ى نارا فقال ل أ ه ل ه م كثوا إ ن ي انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس أ و أ ج د على النار هدى فلما أ ت ا ه ا والصحراء م ظ ل م ة وليست م ن ا ل ك إ ض ا ء ة خاطبه الله عز وجل وكلمه وناديناه من جانب الطور ا ل أ ي م ن و ق ربنا هنا جيا قال ا ب ن ع ب ا س س م ع ص ر ي ر ا ل أ ق ل ا م و هي تكتب على ا ل ص ح ف في السماء موسى عليه السلام أ و ل شيء ا ل إ ن س ا ن ي خ ا ف إ ذ ا ر أ ى أ م ر ا غير م ع ت د ف ل م ا القاصه ف ل م ا راها ت ه ت ز ك أ ن ه ا جانو ل ا مدبرا و ل م ي ع ا ق ب من الخوف قال الله عز وجل إ ن ه لا يخاف ل ذ ي المرسلون هذا الخوف لم يكن مجرد خوف عادي خوف ومعه ح ر ك ة خ ا ف و أ ب ع د عن م ك ا ن العصا التي اهتزت ك أ ن ه ا جان ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة أ م ر ه الله عز وجل أ ن يذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى أ ي ض ا خاف موسى عليه السلام قال ربنا إ ن ا نخاف ان يفرط علينا أ و أن ي ض غ ى قال لا تخافا انني معكما وهذا هو الشاهد أ س م ع و أ ر ى من استشعر م ع ي ة الله معه و أ ح س بهذا ا ل إ ح س ا س الراقي ب أ ن الله معك و أ ن ه يؤيدك ك وأنه ن ي ص ر و أ ن ه ي ط ل ع عليك و أ ن ه يسمع كلامك و أ ن ه لا تخفى ع ل ي ه خافية و أ ن ه على كل شيء قدير و أ ن ه مهيمن و أ ن ه م ع ط ي و أ ن ه رازق و أ ن هذا الكون في قبضته و أ ن هذا الوجود تحت سلطانه تطمئن النفس و تسكن إ ذ ا علمت أ ن كل شيء تخافه يحركه الله يعني أ ن ت تخاف ا ل أ س د تخاف ا ل ح ي ة ت خ ا ف أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة هذه ا ل أ ش ي ا ء التي أ ن ت تخافها إ ن م ا ي ح ر ق ه ا ل ل ه عز وجل قال له لا ت خ ا ف إ ن ن ي معكما استشعار م ع ي ة الله يطرد الخوف بعد ذلك هذا الخوف قل فلما اجتمع مع فرعون قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة و أ ن يحشر الناس ضحى و جاء يوم ا ل ز ي ن ة والجموع ا ل ه ا د ر ة و أ ت ب ع الطاغوت وطغيان فرعون انظروا إ ل ى هذه الضوضاء و ا ل ج ل ب ة والضجيج موسى عليه السلام في وسط هذا الضجيج وهذه ا ل ه ا ل ة ا ل ك ب ي ر ة لم يخف الخوف الذي خافه من قبل في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى و ل ا مدبرا ولم يعقب وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة صرح بالخوف و ن إن ا ن خ ا ف أن يفرط ع ل ي ن ان أو أ يطغى في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ف أ و ج س ف ي نفسه خ ي ف ة م و س ى ق ل ن ا لا تخاف إ ن ك أ ن ت ا ل أ ع ل ى من م م ا الخوف يبدد هذه ا ل ت ج ر ب ة أ ن استشعر ا ما م ع ك م ن ا ل حق وستشعر ا ا ما عندهم من الباطل يجعلك لا تخاف الباطل ما ه م هدر وما ه م زمجر ومهما انتفخ وفي ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة خرج موسى بقومه ف أ ت ب ع و ه مشرقين م واصطدم موسى بالبحر وفرعون وجنوده ج ا ء و ا في جيش كبير هنا خاف الجميع إ ل ا موسى إ ن ه صاحب ت ج ر ب ة قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون قال كلا إ ن معي ربي سيهدين ي ومن لطيف ما قال موسى أ ن ه قال كلا إ ن معي يا ربي ما قال إ ن الله معنا ل أ ن الله لم يكن مع هؤلاء ح ق ي ق ة و م ع ي ة الله تعالى أ ص ل ا لكل الناس ما يكون من ن ج و ى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم هو معكم أ ي ن م ا كنتم ولكننا نتحدث عن نوع من أ ن و المعيات ع ا ا ل خ ا ص ة و هي معيات الله تعالى ل أ و ل ي ا ئ ه و ج ل د ه إ ن الله مع الذين ا تقو ا و الذين هم مسنون ح إ ن ن ي معكما أ س م ع و أ ر ى كلا إ ن معي ربي سيدي ه ن ثاني اثنين إذ ه م ا في ا ل غ ا ر إذ ي ق و ل لصاحبه لا ت ح ز ن إ ن الله معنا استشعاروا العبد م ع ي ة الله جل جلاله تجعل العبد يحس بطعم ا ل ح ي ا ة أ ي ه ا المستمعون والمستمعات اسمعوها مني وعوها واحفظوها ورددوها وانشروها إ ن العبد مهما تقلب في ا ل ح ي ا ة في أ ل و ا ن الملاهي والملذات والمطايم ف إ ن ه لن يجد أ ط ي ب نفسا ولا أ س ك ن روحا من أ ن يسكن إ ل ى الله جل جلاله و أ ن يطمئن إ ل ى أ ق د ا ر الله سبحانه وتعالى إ ن ي أ و ي ت لكل م أ و ى في ا ل ح ي ا ة فما وجدت أ ع ز من م أ و ا ك مالي وما ل ل أ غ ن ي ا ء و أ ن ت يا ر ب الغني ولا يحد غ ن ا ك مالي وما ل ل أ ق و ي ا ء و أ ن ت يا ربي عظيم ا ل ش أ ن ما أ ق و ا ك جرب أ ن تعيش في كنف الرحمن و أ ن تسلم أ م ر ك لله و أ ن تفوض أ م و ر ك لخالقك جذب أ ن تعامل رب العالمين ف إ ن ه والله ثم والله ما عامل عبد ا ل ربه وخسر وما صدق عبد ا ل مولاه إ ل ا نجح و إ ل ا رفعه الله و أ ع ل ا ه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له جاءته ا ل ه ب ا ت لما قطع ا ل ص ل ة بالمخلوق ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا يا سلام أ ي ه ا المستمعون والمستمعات نحن نريد أ ن نجذب فقط تجربه جربنا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة حتى أ ن أ ه ل ن ا حفظهم الله يقولون ي ج ر ب و ا وتالي افشلوا وتالي جربوا لما الناس يلومون يقولون ياخي ا ل أ ر ض جربت الحجر وسيده ا ل ر ا ي ح ة بفتح خشم البقره طيب أ ي ن ا ل ع ب و د ي ة أ ن ت عبد ولك م و ل ا عظيم ورب جليل و إ ل ه كبير وخالق م ه ي م الوجود من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه في قبضته هل أ ن ت موقن بهذا ح ق ي ق ة إ ذ ا كانت ا ل ا ج ا ب ة نعم فهل أ ن ت محتاج لان تجرب إ ذ ن إ ن ي أ ق و ل لكم وكما قلت لكم رددوا وقولوا هذا الكلام وانشروه والله من عاش لله ذليلا أ ع ز ه ومن عاش بين المخلوقين عزيزا أ ذ ل و ه العز في كنف العزيز و ا ل ط م أ ن ي ن ة في رحاب الوحي على الذين يريدون طعم ا ل ح ي ا ة أ ن يجربوا ما وجدت دعايات تقول لك طعم ا ل ح ي ا ة يجب لك مشروب يقول لك تذوق م ع ه طعم ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة شنو شن في مشروب ل د ع ا ي ة ما أ ك ث ر من د ع ا ي ة ولكن الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة بل الثوابت ا ل ف ط ر ي ة بل ما جربه الناس من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن أ ن النفس لا تسكن و أ ن الضمير لا يرتاح و أ ن البال لا ي ه د أ إ ل ا إ ذ ا صمد و ل ج أ إ ل ى الله سبحانه وتعالى تعجبني كلمات يذكرها ا ل ع ل ا م ة أ ب و الفرج ا بن الجوزي رحمه الله و هو يحدث عن ع ظ م ة الله و تقليبه ل ل أ م و ر ي س أ ل ه من في السماوات و ا ل أ ر ض كل يوم هو في ش أ ن جل جلاله يفك عانيه يطعم ج ا ئ ع ة يفك أ س ي ر ة يغني ف ق ي ر ة يفقر غنيا يميت و يحيي د ب ر و يصرف جل جلاله في علاه جل جلاله ف يقول علاه ي نظر أ ي ربنا إ ل ى آ د م بعين الاختيار فحضي بسجود ملائكته و إ ل ى ابنه شيث ف أ ق ا م ه في منزلته و إ ل ى إ ب ر ا ه ي م فكساه ح ل ة خلته و إ ل ى نوح فحمله من الغرق بسفينته و إ ل ى موسى فخاطر في أ ث و ا ب مكالمته و إ ل ى د ا و د ف أ ل ا ن له الحديد على حدته و إ ل ى ذ نون فنجاه من الغرق في ظلمته و إ ل ى أ ي و ب فيعطوب لركضته و إ ل ى سليمان فسخر له الريح تجري به رخاء حيث أ ص ا ب في مملكته و إ ل ى عيسى فكم أ ق ا م ميتا من حفرته و إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم فحظي بالقرب من حضرته والوصول إ ل ى سدرته و أ ع ر ض عن إ ب ل ي س فشقي ب ا ل ل ع م والطرد من رحمته و أ ع ر ض عن فرعون فتح ا ل ر ب و ب ي ة في ج ر أ ت ه و أ ع ر ض عن قارون فخرج على قومه في زينته و أ ع ر ض عن ا ل ن ب ر و د فقال أ ن ا أ ح ي و أ م ي ت ببلاهته و أ ع ر ض عن قابيل فقلب قلبه إ ل ى معصيته و أ ع ر ض عن أ ب ي جهل فشقي مع س ع ا د ة أ م ه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره فلا اعتراض على حكمته يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته كلام جميل وكلام رصيد يوريك إ ن ا ل أ م ر كله بيد الله, الله لماذا لا نجرب نجرب ماذا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تكون في حفظ الله ورعايته وفي أمانه وتحت ف ي أمانه و ت أ م ي ن ه صل الفجر حاضرا و ص ل ي رقيمه الفجر ثم الفجر و خ ر ج من بيتك ف إ ن ك في ذ م ة الله وضمانه أ ع ج ب ن ي صاحب مال ماله كثير فقال لي بعض الموظفين الذين يعمدون معي يريد بعضهم أ ن يسرقني ويريد بعضهم أ ن يغشني والكثير من الناس طامع في مالي قلت له وماذا فعلت قال أ م ن ت هذا المال ذهبت إ ل ى ناس ا ل ت أ م ي ن و ت له أ م ن ت و ا كيف قال لي اثنين ونص في الميه سكه تطلع على الله راجل يقدر ذ ي ش بشمالك ما في في ف ت ى شديد لسبب بسيط ل أ ن الزول د ه أ م ن فوق الناس ولد أ ن ا أ م ن في ت أ م ي ن أ ك ت ر من ت أ م ي ن مع رب العالمين ت أ م ي ن الشركات دخلوا ك د ه ت أ م ي ن رب العالمين وين ت أ م ي ن رب العالمين ا ل ث ق ة أ ن تكون واثق ق الثقه لي والله أنا أطلع على أنا اللي وزكى المال في الله التوكل على الله ا ل إ ح س ا س ب م ع ي ة الله فاسم الظن بالله الاعتماد على الله اللجوء إ ل ى الله ا ل أ ن س بالله معاني ع ظ ي م ة وقيم ج ل ي ل ة وعبادات ومقامات إ ي م ا ن ي ة صادقه ة حلقة قادمة ورحمة أسأل الله أن أن ألتقيكم استوزعكم السلام الله يبلغنا الله الذي لا تضيع وإلى عليكم الله وإياكم إياها ودايعه برنامج إشارات ا من تضيع في ب و ك ت ر